المستحيل يحبني يوم رمت كأن مصيري مرتبط مع مصيره والياس حاربني لكني هزمت ويامنا راحاتها مستدير المستحيل يحبني يوم رمت كان مصيري مرتبط مع مصيره والياس بني لكني هزمته وايامنا رحاتها مستديره عز من ابوي الكريم استلمت على المسار أكملت نفس المسيرة الأولى حق العرب ما هضمته والثانيه يا في كل ديره عزي من أبوي الكريم استلمت على المسار أكملت نفس المسيرة الاوله حق العام ما هضمته والثانيه ام باي في كل ديره دمتا خذيت منه الأولى والأخيرة كم بحر ترهب غبتا بس عمتا خطير واحب الدروب الخطيره وبوي وبوي الصين ميلا خذيت صح ترهب غبده بس عمته خطير واحب الدروب الخطيره وكم واحد لو ما حشمني حشمته ما هو على علشان على وكم واحد لو يجهل اسمي ما ألمت عيون لومي عن شرى تضرير كم واحد على غيظي كتمتا أسمحى وأقول هو ضميرا وكم بيت شعرك اني اللي نظمتا يجذبني اسلوبا وحسنة عبيا كم واحد على غيظي كتمتا أسمحى وأقول بيت شاعر كني اللي نظمته يجذبني اسلوبة وحسن عميرة وكف صاحبا يثبت معي لا زهمت يبين في شر الزمان كم صاحب يثبت معي لا ساهمته يبين في شر الزمان قبل خيره وكم وحده حسسه باني فهمته اقرا في عينه ما حوته السريره كم سيفي في شوط التحدي لطمت ونفوسي من كره نجاحي كسيرت وكم ليلات عبر مش عيني ما نمت لن احتضان جفني شعاع الظهيرة وكم سيفي شوط التحديل طمتا ونفوس من تكره نجاحي كسيرة وكم ليلة تعبر مش عيني ما نمت لن احتضان جفني شعاع الظهيرة كم من حزام يرتخي لاحتزمته ما يلبس عند الامور الكبيره وكم من جدار في طريقي هدمته بنيت باحجاره للاجيال سيره وكم من حزام يرتخي لاحتزمته ما يلبس عند الامور الكبيره وكم من جدار في طريقي هدمته بنيت باحجاره للاجيال سيره كم عقل تستغرب الناس صمتة كبير وعقول الخلائق صغيرة كم حلم يتحقق لا مني حلمت يثيرني يوم أحلمة واستثير كم عقل الناس كبير وعقول الخلائق. حلم اتحقق لا مني حلمت يثيرني يوم أحلمه واستثيره كم يوم من عمري وقتي خصمت يا مطوالك وعيام ناسك قصيره إنسان حس إنك أفول أحترمت نفسها غنية لو يدينا فقيره يا مستحيل يحبني يوم أمتل أمت مصيري مصير مع مصير وليس حاربني هزمت, هزمت ويبنى راحتك خزنت نار الغدر في اصطياف سعيره والصاحب اللي ما حشمني حشمته ما هو على شان على شان غير ونسان بخزن فَأَلَوْ خَزَمْتَ نارَ الْغَدِرِ فِي وَصْتِهَا فَسِعِيرَ وَالصَّحْبِ الَّذِي مَا حَشَمْنِي حَشَمْتَ مَا هُوَ عَلَى شَانَهُ عَلَى العرب ما هضمته والثانيه مباي في كل ديره والثالثه الصير ميلا عدمت خذيت منه الاوله والأخيرة